فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الألهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد